وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت سمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم 119. ولا يخاف عقباها